نزل من قبلك وبالآخرة هم يُقِنون أولئك على هدى من رَبِّهِمْ وأولئك هم المُفلحون إن الذين كفروا سواء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 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفاج ألا إن نجمهم السفاج ولكن لا يعلم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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي ج알 لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانذر من السماء ما كُلُوا جِبِلِي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا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 فإن لم تفعلو ولا تفعلو فاتقنوا رَلَّتِ وقودُ غَنَّاسٍ وَالحِجَارَةِ وعَدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَوْمَجْنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متغيرة وهم فيها خالدون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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٌ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَنِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنهرون 117. ونزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون 118. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابج علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فجيك كالحجارة أو أشد قسوة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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من دياركم وتخرجون فريق منكم من دياركم تظهرون عليهم بالاسم والعنوان.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 ولم جاء أقوم كتاب من عند الله يصدق اللي ما معه وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء أقوم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بِأَسَامَ اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 نَمُوتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا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 مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وملكال فإن الله عدو للكافرين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 ما جاء أجمع رسول من عيد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله روا أظهورهم كأنهم لا يعلمون.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 وما يؤلم مال من احد حتى يقول انا ما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضر ريء بغير من احد الا باذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَا ذِمَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بنا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست نصارى على شيء وقولت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يأتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عن اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواتك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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاقٍ مُرَبِّجٌ عَلَهَا ذَا بَلَدٍ آمِنٌ وَنَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِيَ عُقْلِيًّا ثُمَّ أَضْطَرَبُوا إلَى عَذَابٍ لَا رُوْهُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 قل أتحاجونا في اللاج و هو ربنا و ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لجوه مخلصون أم تقولون إن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 إِنَّ اللَّهَ يَبْدِّلُ نَسْلَ رَؤُفٍ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ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 فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَنْ لَوْا مُبْغَأْفِ الْنَعْمَ مَا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ لَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُوَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّهُ يَكُونَ مِنْ النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةً إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فلا تخشوهم وأخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 إلي راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 من الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهداة من بعد ما بيناهم الناس من بعد ما بيناهم الناس في الكتاب أولئك والعنهم الله ويلعنهم اللعينون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 وما أنزل الله من السماء مما إلَّا فَأَحْيَاهُ جِلَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَاهُ جِلَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي وَالسَّحَابِ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 وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريه الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأذى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 طيبات ما رزقناكم وشكروا لله وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما أهل الجيل غير الله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 وَالصَّوْمُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ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 ولا تقاتلون جم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما لنا في الاخره من خلاق ومنهم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 وإذا قيل لجت قل الله أخذت نعزة بالإثم فحسبه جن نمو نبع سلمهادة ومن الناس من يشري نفسه بتغاء أمر بات الله والله رؤوف بالعباد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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خنوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معومه نصر الله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 وَمَنْ يَرْتَدْ منكم عن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله لا يحب التوابين ويحب المتطهرين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 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسك ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف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 وَمَتِّعُوهُنَّ على الْمُوسِيقِ قدره وَعَلَى الْمَقْتَرِ قدره مَتَاعًا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طَلَّقْتُمُ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم لَهُنَّ فريضة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 قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ وَقَدْ يُخُرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان لا يكون لك الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال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 وقال لهم نبيهم إن آيات ملكي أي يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآت لكم إن كنتم مؤمنين فلم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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله مأس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 وأتينا عيسى بن رام البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتت للذين من بعدكم من بعد ما جاءتكم البينات ولكن اختلفوا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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبغت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قال بل بث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزوا ثم ركسوا لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرج إليك ثم جعل على كل جبل منه جزءا ثم جعل على جبل منه جزأ ثم دعون يأتينك سعيا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 أمرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكنها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخباطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة ربك فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نمحق الله الربا ويربي الصدقات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 ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيجا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل ونيه بالعدر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 ولا تسأموا أن تكتبوا صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأذنى أن لا ترتابوا إلا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكنم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم